لآن, لآن القرآن. القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة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 يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهم تجارته ولا بين عن ذكر الله وإقام الصلاة عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يفافون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 والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر الجي يغشاه موج من فوقه موج يغشه بوج من فوقه موج من فوقه سحاب